ليس على الأعْم حرج وَلا على الأعَجِ حَرج وَلاَا علىمَرضِ حَرج وَلاَا على أَنفُسِكُْ آأَن تَأكلُلوا مِنْ بُيوتِكممأَن تَأكلُلوا مِن بُيوتِكمْ أَْ بُوت بيوت أَباءِكمُْ أَْ بوتئُم ماهاتِكم أَْ بوتِ إخوانِكم أَوْ بيوتِ أَخَواتِكمْ أَْ بيوت عمامِك.